على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد مواصلوا درس معالم في طريق طلب العلم وعنوان الدرس من آداب طلب العلم ان طالب العلم بحاجه الى آداب يتخلق بها بحاجه الى ان يكتفي اثر السلف الصالح في تحصيل العلم ايه فايده تعلم ادب الطلب بركه العلم لما تتعلم الادب يبارك لك في العلم ويسهل عليك الطلب وينفعك العلم في الدنيا والاخره يكتفي اثر السلف الصالح في تحصيل العلم وفي أدبهم مع ذلك العلم المحصل وهو بحاجة إلى معرفة كيف كانوا يسهرون الليالي ويتركون لذة الفراش في سبيل التحصيل الذي يسعى إليه طالب العلم في حله وترحاله مع أشياخه ومع أقرانه ومع طلابه هذا المبحث متشعب لأن العلم بحر واسع لا ساحل له وليس النقص في الكتب فكثير منا يملك عشرات بل مئات الكتب وليس النقص في الأوقات فعند بعضنا أو عند أكثرنا أوقات كثيرة ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب وليس بكثرة القراءة فحسب ولا بكثرة اقتناء الكتب فحسب إلا إلا الفقره اللي فاتت دي هو عايز يقول يعني ايه ان تعلم الادب هينفعك جدا لان العلم نور يهبه الله تبارك وتعالى فلما تتعلم الادب يهبك الله العلم فكل ما هو من الاسباب مثل الكتب والدروس وكذا هذه اسباب مهمه جدا ولكن اذا خلت من الادب فانها تفقد اهم اثر او اهم سبب من اسباب الانتفاع فهذا امام الحرمين يحكي عن بعض الشافعيه ما من شافعي الا وللشافعي عليه مننه الا ابي بكر البيهقي فان له المننه على الشافعي لتصانيه في نصره مذهبه فكيف بلغ البيهقي هذه المنزله هذا الامام الفحل ابو بكر البيهقي الذي الف اكبر كتاب في الاحكام بالاسانيد وهو كتاب السنن الكبرى كان عنده نقص في الكتب كان عنده نقص في الايه في الكتب فما الذي عظم البركه في اثره حتى يقول عنه ان له منه على الشافعي يقول كان يعوذه بعض المراجع التي لا تتوفر الان غالبا التي التي تتوافر الان غالبا عند اي طالب اي طالب علم فسنن ابن ماجه والنسائي وجامع الترمذي لم تكن متوفره لديه لم تكن متوفره لديه ولم يكن ذلك مما يعوقه عن الطلب والتحصيل اذا فطلب العلم يحتاج بادئ ذي بدء الى اخلاص القصد ويحتاج الى بذل الجهد البدني والوقت والنفس والمال فاذا جمع الله للعبد بين اخلاص النيه وبين بذل الاسباب يسر له ما كان عسرا يبقى عندنا بيحصل نقص فممكن يحصل نقص في الوقت نقص في الكتب فاذا عظم حظك من الادب بارك الله لك فيما تيسر لك من السبب اما اذا كان النقص في الادب وكان غير ذلك من الاسباب متوفره فربما يعني لا تحصل الا قليلا او ينعكس الامر وعلى الانسان ان لم يكن عنده علم في مكانه ان يرحل لطلب العلم يعني لا يتعذر لا يتعلل بانه ليس في بلده مثلا من يدرس او كذا ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه بعضهم ياتيكم شباب يطلبون العلم فاذا رايتموهم فاستوصوا بهم خيرا فهذا يعني الحديث معناه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهم فانهم وصيه محمد صلى الله عليه وسلم فالذين يرحلون لطلب العلم قد احيو معلما واثرا من اثار السلف وفي العصر اللي احنا فيه كلمه العلم والرحله في طلب العلم يعني يظهر يعني قدرها لما يكون العلم ما هوش علم شرعي اقول لك فلان واخد الدكتوره من المانيا وفلان كان بيدرس في جامعه كذا في امريكا وفلان ذهب الى روسيا يتعلم مثلا امر من الامور اللي روسيا يعني متميزه فيها فهذا الكلام بيكبر فلان في نظرك لما تلاقيه مثلا راحل في طلب العلم عند المتخصصين الذين بلغوا شأوا في هذا الفن من العلم فالحقيقه هذه المنزله في الاصل هي للعلم الشرعي وهذا الارتحال وهذا الجهد وهذا السفر وهذا الاهتمام بالطلب هو اصل في العلم الشرعي وهو على احسن صوره ولا يمنع طبعا ان اي علم نافع للمسلمين وللبشريه انه امر محمود والرحله في طلبه محموده على حسب نفعه وحاجه الناس اليه اما الذي ياخذ المرتبه الاولى فهو العلم الشرعي العلم بالله ودينه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالذين يرحلون لطلب العلم قد احيو معلما واثرا من اثار السلف التي هجرها الكثير وزهد فيها الكثير ويقال لهم انكم بفعلكم هذا قد شحذتم هممه غيركم ومن دل على خير كان له مثل اجر فاعله ورب اجر يجري على صاحبه دون ان يعرف السبب في جريان الاجر عليه وده امر مشاهد جدا يعني في اخ في بيت وهم له اخوه شباب قريبين منه اكبر منه اقل منه التقى وطلب العلم وهو بفعله فقط اثار في نفوس اخوته هذه الهمه فالتاحوا وطلبوا العلم وربما هو لا يشعر انه يعني هو السبب في سلوكه واهتمامه وصدقه وهكذا في ناس كثيره جدا يعني اهتموا بطلب العلم بسبب سم في بعض الاخوه من طلبه العلم اثار في نفوسهم الرغبه والحب لهذا الشيء يعني ده موجود ايضا في الدنيا ان في ناس بتعمل حاجات يعني في واحد مثلا يروح كليه الشرطه وهو كان في الثانويه وبعدين يجي اول اجازه لابس البدله اللي هي الجميله دي فيشوف مثلا ناس في لسه ما اخدوش الثانويه العامه فيثير في نفسيه حب ورغبه في ان هم يلحقوا كل الشرطه مثلا مجرد بس الشكل كده وكذلك يعني قص على ذلك اشياء كثير فيبقى الفائده ايه ان انت اذا صدقت في الطلب واهتممت قد يكون في ميزان حسناتك اناس يفعلون مثلك بسببك وانت لا تعلم من هم او لا تدري بهم وقد ذكر الذهبي في السير او قبلها الفقره التي قبلها ومن اثر السمت على طالب العلم ان يرى رجلا خاملا الذكر غير معروف بين الناس لكن الكلام الذي يقول والسمت الذي يكتسبه يحدث في نفس السامع والناظر اثارا قد لا تحدثها قراءه الف كتاب ولقد ذكر الذهبي في السير انه كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد خمسة آلاف أو يزيدون نحو خمسمائة يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت يعني يحضر درس سيدنا الإمام فبيتعلم الإيمان والسمت والخلق وأما طلبة العلم الذين يكتبون الحديث فكانوا العشر وهذا ابو بكر ابن المطوي يقول اختلفت الى ابي عبد الله في انت 10 سنه وهو يقرا المسند على اولاده فما كتبت عنه حديثا واحدا انما كنت انظر الى هديه واخلاقه وقال ابن عباس الامام الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره يعني لا يحتقر شيئا من العلم يعلمهم بفعله وبقوله وتصرفاته وطالب العلم ينبغي أن يكون قدوة في جميع شؤونه فلا يتكلم ولا تصرف إلا على هدى وعلى نور إذا الحقيقة لما ترجع بيتك في تعاملك مع زوجتك لازم يحدث فيك تحسن وتغير تعاملك مع زوجتك اخواتك واخواتك واخوانك وجيرانك لا بد ان يحدث عندك تغير الى الاحسن هذا التغير سينفعك الله به لانه سيكون له اثر على الناس يرغبهم فيما انت عليه اي يحببهم فيه وربما يدعون لك بظهر الغيب اما اذا فصلت بين طلب العلم والسلوك فربما تتعثر كثيرا ولذا فنحن ولله الحمد والمنه نعيش وقتا قد تيسرت فيه وسائل كثيره تعين طالب العلم على طلبه على طلبه وتحصيله بيسر وسهوله فالانسان منا يستطيع مثلا ان يخرج حديثا من 100 كتاب في خلال دقائق معدودة وذلك من فضل الله ثم بسبب الفهرس المتنوعة والنت وكذا ولكن يا ترى أقدرنا هذه النعمة وأدركنا هذا الفضل الذي أحاط بنا في مسألة أو مسئولي نحن هذا الوقت في المجتمع الناس بيعاملونا معاملة عجيبه جدا يعني قبل بعد الثوره مجلس الشعب والانتخابات كان الاخوان والسلفيين خدوا اصوات فوق 70% ودلوقتي الناس بيبصوا لك ويقول لك ايه خربتوها يعني كده كل اللي بيحصل ده يعني يتهمك بيه فهذا امر مؤقت هذا امر ايه مؤقت فما لحق ما عمل انت عليك مسؤوليه هذه المسؤوليه فعلا يعني حقيقيه تجاه الدين ان تكون قرانا يمشي اسلاما يمشي ان تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاخلاق هذه مهمه جدا فادب العلم هذا اي ينفعك العلم في هذا الذي اقوله لك واطلبه منك ان تكون على خلق حسن فالحقيقه احنا نحمل هذه المسؤوليه ونحن نتحرك في الناس فيحذر اي واحد ان هو يتمعر يغضب يرفع صوته يجادل الناس باللته هي اسوء يرد عليهم هذه الجهالات بجهالات مثلها يلتمس للناس الاعذار الناس بعيده عن الدين اهم حاجه عندها الدخل والسولر والاشياء ديا فبتؤثر فيها جدا فانت تعتبر ان رد الفعل ده مؤقت والضيق والضجر ده مؤقت ان شاء الله بعد صبر قليل يكون فيه الفرج باذن الله فدورك في هذه الفتره ان تكون عامل ايجابي وتكون مبشر وتكون تمتص هذه الافعال او ردود الافعال بحلمك وخلقك فالعاقل يتدبر وينظر في هذه النعم التي ربما تسلب منا ونعوذ بالله من ذلك ونسال الله ان يرزقنا شكر النعم وان يتمها علينا اذا فنحن لا تنقصنا مراجع ولا ينقصنا مشايخ ولا تنقصنا اوقات كل هذا متيسر يعني يقصد مثلا لو دخلت الشرايط ودخلت النت في الحساب هتلاقي المشايخ كلها تحت امرك يعني انت عايز موضوع فقه مثلا ايه المشايخ والله والنت موجود وحتى كمان المساله الواحده فيها تفاصيل وفيها ابحاث فالامر يعني ميسر كل هذا متيسر ومتوفر بحمد الله لكن نحتاج الى تقوى ونحتاج الى بذل ما نستطيع من الجهد حتى نجني ثمار الغرس اوتجنه ثمار الغرس فاذا لو قارنت بين الالات والاسباب الكثيره ومقدار الاستفاده تجد ان مقدار الاستفاده لا يناسب قليل ثم قارنت بين مقدار الاستفاده اللي هو التحصيل وبين العمل به تجد ان العمل به قليل ثم قارنت بين العمل وعلاقته بالخلق تجد ان العلاقه بالخلق ايضا ضعيف اذا فالحجه قويه فنحن نريد ان نجدد النيه ونترجم ونربط هذا العلم بالاخلاق حلقات الاغتيال هذه الحلقات التي تنتشر في بلادنا ولله الحمد يرعاه سلهه ممن نحسبهم والله حسيبهم من اهل العلم الصادقين وعلى راسهم مشايخنا الكرام هذا معهد وراءه سلسله من الاهتمامات ومشايخ كرام فهذه الحلقات وهؤلاء المشايخ سياتي يوم نندم على ان فرطنا في حضور دروسهم في فرق بين الدرس وبين الشريط وبين الدرس وبين الكتاب اما بين الدرس وبين الكتاب فالفرق واضح لان الكتاب هيعطيك هي السطور التي امام عينك فقط يعني مش هيضيف كتاب مش هيضيف شيء واهم حضور الدرس فانه سيضع مع الكتاب علوم كثيره جد يعني انا الحقيقه يعني دي فايده يعني ارجو ان احنا ننتبه لها الشيخ اللي بيقول الدرس مشايخ يعني اللي هم مشايخ يعني هم الكبار اللي بيقول الدرس ده بيحصل ايه عند الشيخ الشيخ بيكون مثلا عمره في هذا العلم مثلا 30 سنه ويكون الموضوع اللي بيتكلم فيه ده هو عنده 20 50 كتاب قرى كم من الكتب في فوائد متناثره في الكتب فياتي في الدرس فياتيك بالفوائد اللي هي في مجموعه كتب انت متعرفش تعمل عليها بحث ان هو فتح من الله سبحانه وتعالى فهو عنده علم فالله يفتح له فيعطيك محصله عمر ومحصلات قراء يبقى درس فانت بتسمع في الدرس الواحد من الشيخ علوم يصعب عليك جدا ان تجدها الا في الدرس يعني يصعب عليك جدا هذه تسمى فوائد طب الفرق بين الشيخ والشريط طب ما انا اسمع الشريط هيبقى نفس الشيخ بالظبط لا والله يا اخي لا يمكن طب ايه الفرق الفرق ان حضور الدرس بيبقى له اثر من الآثار العظيمه جدا على الفهم يعني وانت قاعد في الدرس وانت في خطبه الجمعه ممكن تنتفع بخطه الجمعه اضعاف مضاعفه من ان واحد يسمعها في شريط لان الحاله الايمانيه في خطبه الجمعه وانت مستمع وانت عندك درجه اهتمام عالي وانت في رحمه الله سبحانه وتعالى فبتبقى في وضع تستقبل فيه الفوائد والمدد من الله سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى يبارك في فهمك وانت في الدرس مباشر وفي خطبه مباشر فبتنتفع اكثر وتفهم اكثر انما لو سمعت الشريط فهذا الامر اللي هو الزائد لا تجده في سماع الشريط واذا تكلفْت الاهتمام وكل شيء لا تبلغ ابدا مثل من يحضر الدرس فهذا الاثر وهو بركه العلم في الحضور ولا ايه والسماع ولقد زين الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحله بذكر من رحل الى شيخ يبتغي علو اسناده فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده يبقى المساله دي عايزك ايه تنتبه لها وتترجمها يبقى لو فيه درس انت عارفه وتيجي تحضره هتخرج بفائده زياده بقول لك على حاجه كمان واقعيه جدا يعني تعرف انت لما تروح تسال سؤال سؤال اول ما تسال السؤال ممكن تفهم الاجابه يعني انت لوحدك اهو وقرات وما انتش فاهم المساله دي ومين انت رايح لشيخ قلت له في مساله وبتسال السؤال ممكن تفهم الاجابه بعد السؤال بالضبط لان انت اهتميت وذهبت لتسال فربنا سبحانه وتعالى بينطيك الفهم وهذا امر مجرب انك بعد ما تسال تفهم الاجابه بعد ما تسال لان انت اهتميت بالامر فالله تبارك وتعالى يفتح لك الفهم ويزيدك الشيخ فهما مما اتاه الله سبحانه وتعالى اذا فمساله الدروس هذه مساله لا تحسب بال الايه بالامور الظاهريه فان وراءها فضل الله سبحانه وتعالى والانسان يعني يبقى مسرور جدا من بعض الاخوه اللي بقه حريصين على الدروس وفي بعض الاخوه يعني من طلبه العلم كانوا بيحرصوا على الدرس اكتر من مره في دروس الفقه مثلا كان يحضر للشيخ والشيخ يكون له مثلا درس الصبح ودرس بالليل ممكن يحضر بالليل والصبح من حبه للعلم ويشعر بانتفاع طب ما اقول له اقرا الدرس لا يمكن اثر الدرس وبقاؤه ورسوخه وانتفاعك به يختلف بحضورك امام الشيخ فان هذا امر يحبه الله ويبارك في اهلك وتحضره الملائكه واسرار كثيره جدا وراء حضور الدرس يبقى لما يكون الشيخ في الدرس وانت النت شغال وانت ممكن وانت قاعد مرتاح كده تتفرج وتسمع اوعى تفكر ابدا ان انت هتستفاد بنفس درجه اللي جه المسجد ابدا بل هناك امر اخر اي والله اقسم بالله لو قعدت في الشارع مش زي ما تدخل المسجد ولو قعدت في المسجد في الاخر يعني دقت لك حته كده واخد بالك وانت سامع يعني ايه مرتاح تمام غير ما تقعد في الصف الاول بتفرق في الاهتمام صح تفرق وايه الفرق بقى لما تستوي مع اللي جالس امام الشيخ واضح عليه جدا الشوق والاهتمام درجه الانتباه تتديد هذا يخرج بفوائد اعظم فوائد عمليه ويحصل عنده ذاكره اعظم يسترجع الفوائد حين الامتحانات حين الحاجه اليها يسترجعه انما اللي هو درجه اهتمامه اقل درجه استرجاعه للفوائد اقل ودرجه انتفاعه بالفوائد ايه اقل ده امر واقعي حقيقي يعني لا يضيع عند الله شيء لا يضيع عند الله شيء إلا يدخل ويحضر في الأول ويأتي بدري ويسمع بشي يستوي مع من نقص حظه من مثل هذه الأمة فده رسالة قوية جدا لدرجة أن فيه ناس مثلا يبقوا طالعين من الدرس مبسوطين جدا وحسين بفايدة واحد سمعه مثلا على الإرسال مباشر يحس أن الشيخ ما قالش حاجة جديدة ليه لأنه هو ما استفدش ولقد كان السلف يتحسرون على فوات شيخ نعاصره لكنهم لم يأخذوا عنه شيئا هذا داود ويسمى عبد الله بن داود يقول كان سبب دخول البصرة لأن ألقى ابن عون فلما أصرت إلى قناطر بني دارا تلقاني نعي ابن عون فدخلني ما الله به عليم فانظر يا اخي لا تحسره انه لم يخسر ثروه ماليه ولم يخسر بناء انما خسر امرا لن يستطيع ان يتعوض عنه الا بمثله او احسن منه فعلى طالب العلم ان يستغل حياه العلماء وينهل من معينهم قبل ان يقع الامر وهو سنه الماضيه كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضل احنا عندنا الشيخ العريفي لما جه وخطب الجمعه او قال درس وانت سمعت الخطبه على النت والناس اللي حضروا المسجد ما شافوش الصوره الواضحه دي فهناك فرق بين من حضر واهتم وذهب وسافر وبين من استمع الخطبه وهو مستريح فرق في اثر النفع في القلب وعلى الاخلاق والسلوك اثر فرق واقعه يعني يعني احرص على حضور الدروس ده اللي انا عايز اوصله لك هو انت عايز العلم تحفظ احكام ولا تنتفع بالعلم الشرعي العلم الشرعي ده شجره له ثمره فالثمره مجموع عمل الشجره فانت عايز الثمره فحتى تبلغ الثمره لابد ان تبذل الجهد وهذا النص نص الحديث نفهم منه ان العلم سيقبد وليس المراد رفع العلم بل المراد قبض العلماء وذهاب العالم خساره لا تعوضها ثروه من مال او جاه يعني بيقول لك علي همتك اطلب العلم على اعلى ما يكون من الشيوخ واحنا دلوقتي عندنا الحمد لله رب العالمين مساجد كتيره و كل المساجد الحمد لله يعني فيها نحسب يعني كثير من المساجد فيها عمل فالنصيحه للاخ الا يتكاسل عن السير والسعي والذهاب الى ما فيه علم اكثر ذكر الذهبي في السير عندما ترجم اسحاق بن الفرات ان ثلاثه من علماء ماتوا في وقت واحد فقال الذهبي رحمه الله ف مثل هؤلاء الثلاثه اذا خلت منهم مدينه في عام واحد فقد بان عليه النقص فهذا الشيخ ابن باز الشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من المشايخ الكبار فقدنا يعني ثل او فقدنا من العلماء الكبار مجموعه يعني مره واحده ففعلا يكون هناك نقص حتى مع بقايا علمهم سواء كان مسجلا في الكتب او غيره فان في وجود العالم حياه للقلوب قبل الابدان وحياه القلوب اعظم من حياه الابدان فعندك العالم الكبير لما بيبقى موجود بيخلي اللي بعده يعني محجمه ويفضل الكبير كبير واللي بعده يفضل ايه لو في مساله بيتوقف فيها او يرجع فيها الى العالم الكبير فيوجد روح الاحترام وروح بركه العلم الكبير فما بيفقد الكبير اللي بعده بيكبر وهكذا اللي بعده بيكبر فبينقص هذا القدر اللي هو فقد الكبير في العلم وهذا الأمر أهبة يعني ليس بمجرد مسجد تحصيل فهناك من العلماء من لا يتكرر تجد يعني علماء مجددين من الله على الأمة بهم لا يتكرر الواحد منهم في عصره ونما يأتي عصر آخر فبينقص هذا القدر فيبرز عالم الاخر وهكذا فهم ليس من السهل ان تصل الى درجتهم واثرهم بمجرد الطلب ان هذه اسرار كبيره وامور لا يعلمها الا الله فيختارها الله عز وجل ويمن بها على الامه ورحمه الله شيخ الاسلام عندما قال الرساله ضروريه للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم اليها اشد من حاجتهم الى كل شيء والرساله روح العالم او روح العالم او روح العالم ونوره وحياته هو تقريبا للعالم روح العالم ونوره وحياته فاي صلاح للعالم اذا عدم الروح والحياه او للعالم اذا صح يعني الفه الدنيا مظلمه ملعونه الا ما طلعت عليه شمس الرساله فصلاح العالم بالاسلام وغياب الاسلام معناه غياب النور عن العالم وغياب الروح عنه فالرساله حياه حياه للقلوب كما ان الطعام والشراب والهواء حياه للابدان وشتان ما بين موت القلب وموت البدن فالعاقل هو الذي يستغل كل ساعه من عمره لهذا كان بعض السلف يتحسر ويقول اذا مر علي يوم لم ازد فيه علما فلا بارك لي في ذلك اليوم وكان بعضهم شحيحا بوقته فاذا كلمه احد بما لا ينفع قال انظر الى الشمس يعني هل تستطيع ان تمسك الشمس فهو حريص على الوقت فينبغي أن لا ندخر وسعا في التحصيل وفي الجلوس عند العلماء وفي النهل مما علمهم الله قبل أن نفقدهم وقبل أن نندم على التفريط في بقائنا وإياهم على الحياة سويا ثم ذهبهم دون أن نحصل من خلقهم وعلمهم وفقههم يعني اثر بعض المشايخ يعني ممكن تحصل مشكله نازله وفي شيخ موجود فالكل يتطلع الى الشيخ ماذا سيقول فالشيخ وجوده معناه ان هذه المشكله باذن الله ستنفرج عن حل انه مرجعيه فاذا لم يوجد هذا الشيخ وجدت الناس ينقسمون إلى طوائف وأقسام ومجموعات وتناحر وتنازع لأنهم فقدوا الكبير إذا وجد الكبير يعني عندك فيه المساجد لو فيه مسجد فيه شيخ كبير وفيه رواد للمسجد فتنازعوا فيه مسألة تشعر بقيمة الشيخ لما يذهبوا كلهم فيصدروا عن رأي الشيخ فلو ما كانش الشيخ موجود وواحد منهم مجرد يعني اكبر من الاخر سنا او تقدم عنه علما لا يصدر عن راي وانما يتناطحون فهذا يدل على بركه وجود المشايخ الكبار في وسطنا فنسال الله ان يحفظهم وان يبارك في اعمارهم وان يبارك في اعمالهم وان يمتعهم بالصحه والعافيه وان يمتعهم باسمائهم وابصارهم وقوتهم ما احياهم وأن ينفعنا بعلمهم وأن لا يحرمنا منهم أبدا وينبغي أن نراعي الأمور التالية في ساعة هنا أو لحاجة وينبغي أن نراعي الأمور التالية للاستفادة من حلقات العلم الأمر الأول الإخلاص ذكر بعض اهل العلم ان طالب العلم قد يجد عناء ومشقه وصعوبه في مجاهده نيته شيل قد من الفقره دي اللي في اخر الصفحه كده واقر ان طالب العلم يجد عناء ومشقه وصعوبه ومجاهده وصعوبه في مجاهده نيته لكن هو ماجور اذا بذل ما يستطيع في تقويم هذه النيه لان النيه امرها عظيم يعني اذا كان السلف يعني يتحاشون سوء نياتهم ان يتطرق لها دخل او لوثه من حب رياء او شهره فاين منزلتنا من منزلتهم يعني ده امر واقعي وبيشتكي منه الكل وانت ما دمت بتكره الرياء وبتجاهد في الوصول الى الاخلاص فانت على خير اما ان تروم انك هتوصل لمرحله يعني عاليه مره واحده كده هذا نادر جدا لزام علينا ان نظر الى الله ان يرزقنا الاخلاص في جميع امورنا وان نفعل الاسباب المعينه على ذلك قال الامام الخطيب البغدادي رحمه الله في مفتتح كتابه اقتضاء العلم العمل ثم اني موصيك يا طالب العلم باخلاص النيه في طلبه واجهاد النفس على العمل بموجبه الامر الثاني الحرص على حضور حلقات العلم وهو ما ذكرته لك في البدايه المداومه والحرص على حضور الدروس وعدم الكسل والفطور وعدم الكلل والسامه فان العبد كلما زاد حرصه وعلم الله صدق نيته فتح الله عليه بركته ويسر امره واعانه على شؤونه كلها علينا الا نستغفر ما حضرنا من حلقات العلم فان الجهل كثير والعلم لدينا قليل وهناك مقاله جميل للامام احمد بن حنبل في اخر الصفحه وما اجمل ما وما اجمل مقاله الامام احمد عندما قال ابو الحارث سمعت ابا عبد الله يقول انما العلم مواهب ياتيه الله من احب من خلقه وليس ناله احد بالحسب ولو كان لاله الحسب لكان اولى الناس به اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام ده فيه يعني حسن عظيمه جدا تظهر بقى في السطر اللي بعدها را امام مالك ابنه يحيى قد خرج من البيت وفي كمه جوز من الحمام قال مالك الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا يعني لو كان العلم ميراث لم يكن الامام مالك ما هو الامام مالك ابوه لم يكن الامام فلان فالعلم لو ميراث فممكن اللي هو يظل اللي هو ليس عنده علم يظل ليس عنده علم فهذا وليس معناه ان اللي عنده علم ما ورثوش وانما معناه انك انت متاح لك طلب العلم حتى وان لم تنتسب الى اسره تنتسب الى العلم حتى ان لم تكن ذا حسب هذا هو الفائده يعني الحمد لله ان العلم ليس بالحسب الحمد لله ان هذا العلم لم لم يجعل هذا العلم ميراثا ان الباب مفتوح لك لست محروم ان الميراث اللي غني بيورث اللي ابوه غني بيورث المال والفقير ما بيورث فهذا العلم ليس كالمال وانما انت الكنز متاح لانه ميراث الانبياء وانت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالميراث والكنز امامك فعلينا ان نحرص على حضور ما نستطيع ما نستطيع من الدروس وان نواظب عليها وان نعود انفسنا على ذلك الامر الثالث الحرص على التبكير الى الحلقه وعدم التاخر بل وإثارها على غيرها بل وجعلها هي الاساس وما سواها تابع لها وان لا نفرط في حلقه ما استطعنا الى ذلك سبيلا وبخاصه الدرس الذي انتظمنا فيه والشيخ الذي لازمنا القراءه عليه فانه بالمثابره على الحضور والتفكير تكون الفائده اشمل ويكون النفع اعم واكثر احنا عندنا شجره بتثمر ثمره وبعدين لها ميعاد فانت تظلي ترويها وترعاها حتى تخرج الثمره فلو جيت قبل ميعاد اخراج الثمره وتركتها ماتت فانتهى اثرها تماما يعني انت بتحضر دروس فقه هتتكون عندك ملكه فقهيه هتوصل لمرحله معينه هتجد ان انت انصبغت بصبغه الفقه يعني اصبح عندك يعني علم انما لو انت حضرت وتركته وحضرته وتركته ينمحي ويزول هذا العلم يبقى له اثر ضعيف جدا وكذلك الانسان اللي بيحفظ قران يعني بقى يضل مثلا 10 سنين بيحاول يحفظ القران وبعدين ياتي عليه فتره يعني يكاد يكون القران يكاد يثبت عنده وبعدين تجد عليه فتره بسيطه كده ينشغل عن القران ينشغل عنه فاجد ما حصله زال ثم يبدا من جديد فهذا يميت النبات قبل ان يثمر الثمره انسان عايز مثلا مثل الدروس التربويه يعني يحضر درس طب هو عايز يبقى عنده ملكه يعني يبقى عنده الخلق يتعلم فممكن ما واظبش لا يستوي مع انسان بيواظب وبيشعر بفايده بتصل الفايده الى ميعاد معين كده تقوم تعمل ايه تثبت وتنبت وتبارك فتصبغك بالصبغه اللي انت عايزها تحس فيك اثر العلم فتحمل بعد ذلك تتحمل الايه العقبات والافات والموانع تجد الرصيد اللي عندك بلغ ان يثمر اثمر اما الانسان اللي بينقطع فكانه ينقطع قبل ان يبلغ الثمره ثم يبدا من جديد وهكذا فربما من كان هذا حاله يضل العمر الطويل وهو زي ما هو محصا شاهد ويبقى الحرص على التبكير والامر الرابع استدراك ما يفوت من الدروس فلا تفرط فيما يفوت منها فقد يعرض لنا عارض ويطرأ طارئ يتخلف احدنا عن الدرس او عن الحلقه فان كنت مواظبا على هذا الدرس فاحذر كل الحذر ان تفرط فيه واحرص على ان تحصل ما فاتك من اقرانك واترابك وقد تسرت الحمد لله التسجيلات التي تعيد الدرس فهذا لمن فاته شيء بعذر اما لا تجعل هذه الامور الميسره تحملك على التهاون في حضور الدرس كما بدانا في اول الامر لانه مهم الامر الخامس تعليق الفوائد على الكتاب لدرجه ان الواحد عايز مثلا فتوى لو الخطيب بيخطب احيانا تجد فايده دخلت قلبك فايده تنتبه لها فايده وبعد الخطبه ما تخلص منا من يذكر هذه الفائده ومنا من ينساها فمحتاج تسجيل الفائده لدرجه امر عظيم جدا انك لما تسجل الفائده وتيجي تقرا وتبص في الفائده تشعر بالفائده مره ثانيه لانك انت نسيتها فعلا ان الفائده انت في حاجه اليها ولكن لم ترسخ فيك في خلقك وفي قلبك فبتشعر بحلاوتها ولكن تنساها فلما تعيد القراءه تجد الفائده موجوده فهذا التكرر يثبت هذه الفائده عندك يبقى مطلوب تسجيل الفوائد الفايده بتيجي مزينه جميله فانت بتظن ان من جمالها وحلاوتها انك مش هتنساها او انك خلاص كده فهمتها ابدا ده ممكن ياتيك فايده انت وانت بتقرا هتسجلها يعني الفايده دي جا لك من عند ربنا ما سمعتهاش من حد فتسجلها في الكتاب وانت بتقرا تيجي تقرا الكتاب ثاني تلاقي الفايده دي مكتوبه وما هيش عندك لان هي جايه مش منك فتشعر بها مره اخرى انها من الله سبحانه وتعالى ده من الله فتسجيل الفوائد في الدرس وعلى الكتاب وفي الهامش امر مهم جدا وانصحك اخى القارئ اذا اشتريت كتابا اول ما تشتري كتاب جديد عايز وتسجل في سجل في ذاكرتك تتعرف على الكتاب مين صاحب الكتاب ايه موضوع الكتاب ايه المقدمه لان صاحب الكتاب في المقدمه بيدى فكره مختصره تنظر في الفهرس تشوف مواضيع الكتاب ان الفهرس عباره عن عناصر وابواب ثم تنظر في الكتاب اي عنصر يعني لفت نظرك كده تطلع فيه يبقى انت تكونت فكره عن الكتاب وتضع الكتاب في المكتبه طب انت وجدت ان الكتاب ده مهم جدا وانت عايز تقراه وانت عايز له وقت تقراه فيه وبعدين انت وقتك مشغول جدا انت طالب بتمتحن بتذاكر اشياء كثيره وانت مش عارف تقرا الكتاب ده وانت عايز تقراه فلو وضعته في المكتبه على بال ما يجي له وقت ممكن ما تقراوش وتنشغل عنه لو وضعته على المكتب وجيت ورقه زي دي كده عملتها علامه وانت قرات خمس دقائق صفحه واحده قوم انت قفل الكتاب وبعدين وانت بتقرا انت بس بتاخد نفسك كده او بتشرب ميه او اي حاجه قوم انت شايل الورقه دي وقارئ كمان صفحه او ورقه وضع وهكذا الكتاب هيك هتطلع منه شو يخلص الكتاب او تخلص كتب بالطريقه ديت ان انت بتقرا في موضوع بتدرس وبتقرا كتب في الايه في الاوقات البينيه في الاوقات الايه البينيه زي ما الناس بتقرا الايه الجرايد والمجلات في المواصلات مش عارف ايه وهو جالس على الطعام يعني بيتصفح كده لو كذا كتاب ده يبقى منهج كذا كتاب يبقى منهج انما لو كذا كتاب داخلين معاك في الموضوع ده لا هيتداخلوا هيبقى الوقت لو مسكت كتاب كتاب يبقى افضل اقصى حاجه مثلا لو دخلت كتاب مع كتاب انما دي طريقه يسيره فلو حطيت لها مجموعه كتب مش هتبقى يسر تبقى صعب الامر السادس الانصات وعدم الانشغال الانصات وعدم الانشغال يعني حدد موقفك من المحمول حدد موقفك منه انت عامله مفتوح ليه تقول اصل ممكن حد يتصل بيا طب مين الحد ده ما اعرفش طب ما دام الحد ده امر غيبي وممكن يتصل بيك يبقى ده باب من ابواب الشيطان ما دام امر انت احكم على الايه الوقت اللي انت فيه انت منتظر انك تطمن على امر معين لا خلاص يبقى ركز في الدرس اهو زي ما احنا ايه يعني ده لتاكيد ايه لتاكيد الفايده مش الاقل الاقل جزاءه الفايده يعني هو المحمول بتاعه هنا يعني بيقول لنا فعلا بيقول لي فعلا الكلام مظبوط <تصفيق> الامر السابع حضور ما يستطيع من حنقات العين يعني كان بعض الاخوه كان بعض الاخوه بيحضر اكثر من ايه من درس في اكثر من موضوع فهذا امر يعني ايه امر فيه تناسب مع قدرات الاخ وتناسب مع الهمه لقد ذكر بعضهم ان الامام النووي رحمه الله كان يحضر في اليوم 12 درس ويقول عن نفسه كنت اعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضاح عباره وضبط لغه وبارك الله تعالى في وقته في فوائد في اللغه وفوائد في الفقه وفوائد في السلوك وفوائد في التفسير ويحضر ويسجل وبعدين ايه كما قال ما يتعلق بها من شرح مشكل او كذا وكان الشيخ ابن عثيمين له كتاب اسمه الفرائد او فرائد الفوائد ان برضه لما يلقى عينه على فائده بيسجلها كده في ايه في كتاب لانه يحتاج الى الرجوع اليها فكثرة الدروس مهمه جدا لمن كان عنده ذلك الوقت وهذه الهمه فاذا بارك الله في الوقت ورزقك الله الهمه والعزيمه حصلت خيرا كثيرا و لقد انعم الله علينا بوسائل كثيره للطلب من كتب والشرطه ولكنها لا تغني عن حضور الحلقه الحضور له اثر قوي على الفهم والاستفاده كما ذكرنا قبل ذلك الامر الثامن الحذر من الياس الياس ده بيجي لعده اسباب منها ان الواحد ممكن ما يفهمش يعني الواحد ممكن يدخل في علم علم اصول فقه مثلا او علم الحديث والرجال فيشعر بعرق وذهول وحيرة وصداع ومش فيهم حاجة خالص ده لا تحكم بهذا الشعور اللي هو الأول وهلة لأن هذا أمر جديد جدا أنت غير متعود عليه فاصبر عليه وكرر المسألة وثم كررها ثم كررها يعني في أمور الدنيا مثلا دي أعلم مثلا من النساء من لا تفقه شيئا في الطبيق خالص وبعدين بقت أستاذة ليه؟ إن هي صدقت في النية أن هي تتعلم ويعني طبعا على بل ما تعلمت يعني كان زوجها دفعت دمن واخد بلها فإنما تعلمت وذكر الشيخ الشنقطي رحمه الله عن نفسه قد ذكر في مقدمة التفسير أن شيخه شرح مسألة من المسائل لم تتضح له المهم ظل طول الليل يبحث ويرجع ويبحث حتى فهم المسألة عند الفجر وهكذا من العلوم ما يحتاج إلى أن تقرأ مرة واثنين وثلاثة فلا تحكم أبدا بأول مرة ولا تيأس من عدم الفهم وإنما اصبر وكرر بإذن الله يفتح الله لك وتفهم اما في امور مثل التخصصات وكل ميسر لما خلق له يعني في واحد حاب يفهم الحساب ما يعرفش يفهم الحساب ابدا خالص في يعني تجاوز عن هذا الامر ففي علوم تفتح لك وفي علوم لا تفتح لك فلا تشغل وقتك بما لم يفتح لك وانما في البدايه لا بد ان تفهم اساس العلوم لان هذه كلها ايه عباره عن ايه تاسيس اما التخصص فقد لا يتخصص انسان في علم الحديث وقد لا يتخصص انسان في علم الفقه قد لا يتخصص انسان في علم الاصول وفي وفي التخصص تجد سبحان الله العظيم واحد متخصص في اصول الفقه واحد متخصص في علم الحديث واحد متخصص في التفسير متخصص في العقيده وكل واحد منهم لو خيرته ان هو يبدل لا يمكن يقول لك ده ربنا عينهم يا رب ليه لانه يشعر انه لا يجد نفسه في هذا الايه التخصص فالتخصص مهم اما في التاسيس فلا بد ان تاخذ حظك من هذه العلوم لتؤسس نفسك بالصبر والتكرير وعدم الياس فانك ستفهم لان التاسيس باذن الله امره سهل الامر التاسع عدم المقاطعه اي للمعلم او للشيخ فللمقاطعه ادب وادبه عدم المقاطعه و هذا يعود الى الادب في الحلقات ففي بعض الاحايين تبتلى بشخص من الحاضرين يقاطع الشيخ بل ان بعضهم يرد على الشيخ ردا مستهجنا ولا شك ان هذا من سوء الادب والنبي صلى الله عليه وسلم قدبنا وعلمنا فقال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وانما ما نص عليه قالوا العلم الا تقاطع الشيخ في حديث حتى يفرغ من مساله ولقد قال الامام البخاري باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم ساق ان عربيا قال والنبي يخطب متى الساعه فما رد الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه واعرض عنه حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه السائل عن الساعه فدلت هذه الجمله على انه سمعه ولكنه اعرض عنه يعني هو قول تاديبا وزجرا هو ربما يكون هذا معنى من المعاني وانما ربما يكون الموضوع اتمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجابه لان ممكن سائل يسال والرسول صلى الله عليه وسلم ايه يقطع الحديث ويجيب فالادب في طرح السؤال كيف يكون كيف يعني مثلا الاخ الكريم طرح سؤال باستفسار سؤال مهم ما فيش مقاطعه انما المقاطعه بمعنى الاعتراض وفتح باب الجدل وترك الادب في السؤال هو المنهي عنه نرى في بعض حلقات العلم ونسمع ان بعض الطلبه يسال سؤالا فيه تكلف وتنطع وقد يسال ليظهر نفسه انه فاهم وقد يسال لان اعماله بالنيات للافحام او التعجيز وقد يسال لاي نيه سيئه فكل هذه النوايا السيئه يعلمها الله فهذا بالنسبه للطالب يتقي الله سبحانه وتعالى واذا اراد ان يستفسر عن امر مشكل فعليه ان يختار الوقت المناسب وان يستفسر ويسال بالطريقه المناسبه واذا لم يفهم يؤجل السؤال مره اخرى يعني الانسان يسال الشيخ على المساله وهو مش مقتنع بالجواب أنت خلاص فهمت الإجابة اللي عند الشيخ إنه لا يجوز أنت لا يجوز أنت لا يجوز أنت لا تقنعه هو بقى. يعني أنت لا يجوز أنت لا يجوز أنت لا يجوز المتعرفت ándت أقنعه أنتأك أنت должته ما هي الأجابة اللي عنده مسألة أنك تقتنع أو لا تقتنع هذه ليس المسألة التي suppose توصلها يجب أن تعود أن تمك velas انت ناقشه كي ي��고ير رأيه وأو يقنعك ت Jamines هذه عد死 يجوز لابد أن يكون الوقت ورغبة الشيخ فيها قائمة وكذا فكل هذا الأمر يدور في فلك أدب السؤال وهذا الأدب الحقيقة يعني يجب أن يراعى الأمر الحادي عشر الاكتساب من خلق الشيخ أي من سمته وخلقه ويجب أن يكون قال قائل احضر درسا للشيخ لا افهم من درسي الا النذر القليل فقال احضر فليست الغايه من الحضور الفائده العلميه فحسب بل هناك النظر في خلق الشيخ والتاسي به ولذلك اولا انت من تش فاهم الا حاجه بسيطه لو في امور ثانيه بتفهم منها اكتر يبقى استبدل بالامور اللي انت بتفهم منها اكتر والامر الثالث او الامر اللي بعد كده ال ان اللي لما تحضر وبتتعلم من أخلاق الشيخ يعني معناه أنك تحضر المشايخ اللي أنت هتتعلم منهم تعلم سلبي يعني ما تقول ليش مثلا فلن دا عنده علم وعنده علم وعلم وعلم بس بيبدأ المشايخ وبيتجرح العلماء وعنده شطحات وعنده جرأة في الكلام واكل لحوم العلماء هتروح تحصل منه العلم اللي عنده وهتحصل منه الخلق اللي عنده وهتجترئ على اهل العلم فإياك فالشيخ ده له اثر عجيب جدا على الطالب فلذلك تختار الشيخ انه يكون اثره عليك طيب كله سمت وخلق وهذا بهذا نكتفي ان شاء الله وانتم تكملوا قراءه الصفحات الباقيه الى موضوع قضيتان مهمتان لطلب العلم هذا موضوع الدرس ان شاء الله القادم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين